واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخاذ حياكم الله وبارك فيكم واسال الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته إنه أي ذلك والقادر عليه محاضرة في هذه الليلة كما تفضل أخونا جزاه الله خيرا عن بر الوالدين وهذا الموضوع ليس بالجديد بل هو متكرر وفيه أمور قد يغفل عنها الناس فهذا الحق حق مقروه بحق رب العزة وهو باب عظيم من أبواب الجنة وهو عنوان التوفيق والسعادة والبركة والزيادة وهو باب فتح للناس رحمة بهم لن يستطيع أحد من الناس أن يوفيه حقه وإن اجتهد ما اجتهد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الوالد اوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه انت بالخيار واوسط ابواب الجنه اي علاها وارفعها مكانه الوالد واوسط ابواب الجنه فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رغب عنفه ثم رغم عنفه ثم رغب عنفه قيل من يا رسول الله قال من ادرك والديه كلاهما أو حدهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنه فمن ادرك والديه ووفى بحقوقهما واجتهد في ذلك دخل من باب عظيم الى الجنه وان فرط في ذلك فقد رغم عنفوه وخسر خسرانا عظيمة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوالد وقال رضى الله في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن بر الوالدين فرض عين على كل أحد من الناس، وهو مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقد جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال هل لك أحد من والديك حي؟ فقال نعم، بل كلاهما. قال أفتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال ففيه مَا فجاهد متفق عليه وفي مسجد الإمام أَحْمَدَ أَنَّ رجلا أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن مهاجرا إلى الله ورسوله فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا ومجاهدا لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان في وقت الجهاد يوطد اركان الاسلام وينصر الدين ويقاتل المشركين فهو جهاد شرعي ليس فيه شبهه وليس فيه اختلاف فالصحابه يقاتلون مع نبيهم عليه الصلاه والسلام والجهاد اجره بغير حساب ويود الإنسان حين يقتل في سبيل الله ويستشهد أن لو رد إلى الدنيا ثم يقتل ثم يرد إلى الدنيا ثم يقتل لما يرى من عظيم أجر الشهادة فالشهيد يزوج من, من الحور العين سبعين وله منزلة عالية في الجنة هذا الشهيد الشرعي ليس شهيد الفتن فجاءه هذا الرجل من اليمن مهاجرا للرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره أن هجرته تمت ولكن الجهاد يعني نحن نجاهد فقال له هل لك احد باليمن قال ابوال قال اذن لك قال لا قال فارجع فاستاذنهما فان اذن لك فجاهد والا فذرهما اذن لك قال له قال فارجع فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد يجاهد مع من مع الرسول عليه الصلاه والسلام وإلا فضرهما قال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف علمته اي بالاجماع ان الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان او احدهما لان الخلاف لهما في اداء الفرائض عقوق وهو من الكبائر بل نص العلماء لو ان رجلا اخذ ولده الى الجهاد معه اذن له أن لم يأذن وكرهت الوالده على الولد أن يرجع ونحن في هذا الزمان أمور الجهاد منترسة والحق فيه غائب والفتن قائمه حتى رأي القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل هذا يكبر وهذا يكبر ثم يقتل أحدهما الآخر في سبيل الله الجهاد الحق لابد أن تكون له راية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل تحت راية علمية فقتل فميتته جاهلية تحت أي راية تقاتل ثم لابد للقتال من إذن ولي الأمر قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل ابنهائه وقال عليه الصلاة والسلام وإذا اتنفرتم فانفروا فمن شرط الجهاد بالاجماع أن يكون له إمام وله رايح يأذن الإمام ويأذن الوالدان يأتي أهل الفتن يلبسون على الشباب يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين قال الرسول قال الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين فقالوا عقوقك لوالديك وعدم اذنه ما لك هذه معصية ومخالفه فإذا استشهدت في سبيل الله فسيغفر لك ذنبك لا عليك هذا من الجهل والسفة لان الحديث معناه عند العلماء ان الشهيد يغفر له كل ذنب في حق الله اما في حق العباد وأعظم ذلك الوالدان حقهما لا يسقط ونبه بالدين على سائر الحقوق فاذا كان الدين لا يسقط فبر الوالدين من باب اولاه فمما يدل على مكانة بر الوالدين انه يسقط الجهاد عند عدم رضاهما فهو فرض عين يسقط به فرض الكفايه وهذا الحق ربنا عز وجل قرنه بحقه فقال جل في علاه وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف اي لا تصرخ وجههما ولا ترد القول عليهما ولا تتفف منهما ولكن قل لهما قولا كريما قولا طيبا حسنا مع لي عبارة يدخل السرور عليهما واخفض لهما جناح الدل من الرحمة مهما علت منزلتك في الدنيا قد تصل إلى الإمارة قد تصل إلى وزارة قد تصل إلى إدارة ووالدات أمياه لا يعرفون ولا والكتابة مهما ارتفعت في الدنيا فخفض لهما جناح الدل مهما طرت في الدنيا بالجاه عليك ان تمسح تحت اقدامهما وان تبرهما وان ترقص لهما جناحك وأن تختض لهما جناحك تودد لهما بكل ممكن وافد لهما جناح الذل من الرحمه مع التذلل التام وقل رب ارحمهما اي لازم الدعاء لهما وكرر ذلك في حياتهما وبعد مماتهما لعلك أن ترد لهم شيئا من الجميل أما كل الجميل لا يستطيع أحد أن يرده لأبويه أبدا إلا في حالة واحدة قال عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبداً فيعتقه فيشتريه فيعتقه وهذا يقع أو لا يقع يقع ما أظن يقع يعني لا أحد يستطيع أن يوفي والديه حقا وقل رب حمهما كما ربياني صغيرا ينبهك ربك على زمن استغى كم كانت حاجتك لهما وكم بذل في ذلك أمك تسهر الليل لاجل راحتك وإذا مرضت طار منذها وجرت دموعها تتمنى متى تراك شابا تترحى في احضانها وأبوك يكد الليل والنهار وفر لك الراحة مهما اجتهدت لن تنفيه ما حقه حتى لو كان في قمة المعصية وفي قمة السوء وفي قمة الشر قال الله عز وجل وإن جاهداتك على ان تشرك بي ما رسلك به علم يعني والداك يصيبانك على الكفر بالله والاشراك به وهذا اعظم ذنب واكبر كبيره وأعظم معصيه والداك يجاهدانك على الكفر ماذا تفعل فلا تطعهما حيث في الكفر وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني مع مجاهدة عليك أن تصاحبهما في الدنيا معروفة الدنيا مهما طارقها قصيرة واتبع سبيل من عناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبعكم بما كنتم تحملون ولقضى من ترتبت عليه آثار عظيمة وفوائد جليله من اهمها ان بر الوالدين سبب لتفريج الكربا بر الوالدين سبب تفريج الكربات ثبت في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثه نفر ممن كان قبلكم يرتادون لأهليهم ياتون بالزاد والحطب ونحوه والماء خرج ثلاثة نفر من من كان قبلكم يركادون لأهليهم وفي روايه بينما ثلاثه نفر يتماشون أخذهم المطر ف... فمالوا إلى غار في الجبل فنزلت على فم غارهم صفرة فسدت عليهم الجبل ثلاثة خرجوا في وقت المطر والمطر شديد فمالوا إلى غار يحتمون من شدة المطر فنزل الحجر على فم الغار فسد فم الغار وإذا سد الجبل لن يحتدي إلى نتائم أحد أبدا الصوت شيء طيب فلان فنزل على فم غاره سهرة فسدت عليه فنلغى فقال بعضهم لبعض وقع الحجر وعفى الأثر يعني الأثر اختفى لماذا؟ مضى. ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوتك أعمالكم لعله يفردها عنكم فادعوا الله بأمسك أعمالكم لعلها يفرجها عنكم فقال أحدهم اللهم عندك مشكلة في الصوت؟ تحوي الصوت؟ ممشكلة. فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وفي روايه قال اللهم انه كان لي ابوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راعي ولا ولي غيري فكنت ارعى لهم بالنهار وأروث عليه بالليل وكنت لا اقدم عليهما اهلا ولا مالا فلا ابي طلب الشجر يوما يعني اتحد لأجل المرعى لم يجد مرعا قريبا من قريته فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما قال فحلبت لهما غبوقهما يعني الحليب فوجدتهما نائمين وكرهت ان اقدم عليهما اهلا او ما فوقفت والقدح على يدي انتظر استيقاظه حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي يعني الرجل كان عنده اطفال صغار وكانوا يعتمدون في العشاء على حليبهم حليب الغنم وكانوا من شدة جوعهم أنهم كانوا يصيحون عند قدمهم ما يتحمل هذا ولكنه من شدة بره بأبوي كان لا يقدم عليهما أحدا فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهما حتى برق الفجر قال فاستيقظا فشربا غبقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا خرجة نرى منها السماء قال فزال كل الحجر. تأمل وضع مكانك ضع نفسك مكان هذا الرائح رائحنا ما يخرج بغنمه؟ يخرج مع فروع الشمس ويرجع مع غروب الشمس ولكن هذا الولد البار كان يرعى لابويه وكان ناصحا فابتعد لطلب المراعي مكانا بعيدا وتعلمون ان راعي الغنم ليس له خيلولة لا ينام بالنهار يبقى عند الغنم لانه لونا لتوأر لراعي الغنم الذئب يبقى طول النهار قائم ويمشي مسافة طويلة ثم يرجع إلى بعد ما بعد العشاء وكان من شده بره لا يقدم على أبوه احد فحلب الحريم ثم وجد الوالدان قد نام فوقف مع انه كان بامكانه ان يجلس والقدح على يديك لو قلت احمل شيخ صغير بيدك وانقذ من العشاء الى الفجر هل تستطيع في صعوبه ليد تتعب وليس هذا فقط عنده افكار صغار يتضاغون عند قدمه يبكون من شده الجوع ولو قدم لهم الحليب ثم حلب حليبا اخر لابويك ما ضرره معك ولكن من شده البر بقي حتى الفجر ولا بد انه من الغد ايضا لا بد ان ينطبق بغنم من جديد ثم لم يقدم على ولده احد اين هذا ممن يعق اباه او امه لان الزوج قال ابوك يضيق علينا أو كثير التشكي خذه الى م... دار المسنين قال عليه الصلاه والسلام لا تعقلن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك قال غزال فرد الحجر ثم قال الاخر اللهم انه كان لي ابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها فامحت حتى أولنا بها سنة فرورتها عن نفسها فقبلت بأن آتيها بعشرين ومئة دينار يعني قبلت من جدة الدوء والفقر ولكن بشرط أن يأتيها بك مئة وعشرين دينار قال ولم تكن عندي فاشتهدت حتى جمعتها ثم اتيتها بها قال فلما جلست منها كما يجلس الرجل من امراته قالت يا هذا اتق الله ولا تفضل خاتم الا بحقه قال فتركتها وتركت الذهب لها اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك لقاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فزال ثلثاء الحجر غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أو فأعطيت كل واحد أجرتك إلا واحدا فقط أجرتك فذهب ولم ياخذها وفي غايه اللهم اني كنت استأجرت أجراء كل واحده على ثلاثه اصع من ارز او على فرق من ارز يعني كل واحد تقريبا عشره كيلو رز وجاءه رجل في وسط النهار فعمل من نصف النهار الى المغرب كما اعمل اولئك من الفجر الى المغرب قال فاعطيته كما اعطيته فقال احدهم عملنا يوما كاملا وعمل هذا نصف يوم فاعطيته كما اعطيتنا فغضب. فقال هو مالي أفعل به ما اشهد اتفقت معكم على هذا هذا حقكم هل ظلمتكم لا قال فسخط حقه وذهب قال فعمدت الى ذلك الفرق فزرعته وثمرته ثم اشتريت به بقرا وإبلا وغنما ورقيقا حتى كثر فجاء الرجل بعد مدة فقال يا هذا اتق الله وأدي لي حقي قال فقلت كل ما ترى في هذا الوادي من الإبل والبقر والغنم والرقيق فهو لك فقال يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي. قال هو لك قال فأخذه فساقه كله ولم يترك منه شيئا يعني الرجل كان شحر أيه معظم مكانة أيه معظم ها بالوالدين بالوالدي. أنا أقول بالوالدين كثير من الناس يفر كثير من الناس يتثانى في بيت والديه أما رجل يأتي لمال غيره ثم يزرعه له ثم يسمره ويحفظه حتى يمتل منه الوادي ولا يشف من ذلك بشيء ابدا لو قالوا اخذ هذا الفرح من الأرض توكع الله ما ظلمه صحيح؟ لأن هذا حقه حقه ولكن من شدة أمانته لما ما غيره. الناس اليوم أحدهم يقول ابن ولده عنده يقول إما تدفع أو تفسد كثير من الناس أكثر ولده ليس الغريب ثم يبقى, يبقى ينمي وينمي ويكثم على الصعب على الناس كلاهما بل الثلاثة كلهم على مرتبة عظيم وهل يدلنا على عمر عظيم وهو أنك ينبغي عليك أن لا تصاحب إلا مؤمنا لأن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله تصور لهؤلاء الثلاثة كل واحد منهما ليس على الطريقه المحمودة قد يذع هذا الذي يفرر الثالث والثالث ثم فيه فائدة اجعل نفسك أحد هؤلاء الثلاثة بماذا كنت ستدعو اجعل نفسك مكان واحد من هؤلاء الثلاثة بماذا كنت تدعو؟ يقول لم ينبغي للمرء أن تكون له خبيئة عمل صالح تنفع وقت الضيق والإهزان يعلم متى يخلص بعمله وله هؤلاء علموا ولكن هضموا أنفسهم اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك التغاء وجهك ففرض عنا ما نحن فيه قال فزال الحجر وخرج يمشون ففي هذا الحديث التوسل بالأعمال الصالحة وفيه أن البر يصيما بر الوالدين سبب لتفريج الكرة مهما عظمت ومهما يئس من, من النجاة منها النفس. فهؤلاء وصلوا إلى درجة يعلم بحاله إلا الله عز وجل فلما توصلوا بهذه الأعمال الصالحة ان الله عز وجل من ثمرات ذلك ان بر الوالدين سبب لاجابه الدعاء يعني الباب دعاءه مستجاب الدليل الحديث المتقدم لما برد بوالديه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فرجا بل في صحيح لمسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أويس بن عامر القرني لعمر بن الخطاب قال له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبر له والدة هو بها بر أويس بن عامر القرني مخاطران في الصلاح الأمام من أدرك زمن النبي عليه الصلاة ولكن لم يره ما منعه من الصخدة إلا الرؤية من الذي منعه من رؤية النبي عليه الصلاة قال أصبغ بن زيد إنما منع ويس القرني أن يقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بره بأمه فمن شدة بره أن الله جعله مستجاب الدعوه حتى قال لعمر ان استطعت أن يستغفر لك فتعال فاستغفر قويس لعمر بن خطف له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأمار الله مثل ذلك أن بر بر الوالدين سبب الازديادة في العمر والإسراء في المال ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسى له في لصه وينسى له في أثنه فليتضح وقال عليه الصلاه والسلام إن أعجر الطاعة ثوابا لصله الرحم حتى إن أهل البيت لا يكون فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا البيت فجرا، ولكن تنمو اموالهم ويكثر عددهم السبب اذا تواصلوا صله الارحام الامر الرابع بر الوالدين سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاة والسلام الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما وقال عن الأم الزمها أو الزم رجلها فثم الجنة أما حديث الجنة تحت اقدام الأمهات لا يصح لا بعث أن يقبل الرجل رجل والده ورجل أمه وأن يكون في خدمتهما تماما دائما وليس معنا هذا أن الإنساء إذا وجد أمه قادمة أن يهوي على رجبها ساجدا يقبل رجبها هذا لا يجوز الحلم لأنه هو نحن فالسجود لا يكون لله سجود تقدم معنا حديث رضي ما ثم رضي ما ثم رضي ما أنفه من أبلك أبوي حده مع أكلامه محمد الكبار ثم لم يصلي جميعه وقال عليه الصلاة والسلام دخلت جنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا قال حارثة بن النعمان كذلك والبر كذلك البر وكان عضرا الناس لأمه لما كان عضرا الناس لأمه رأى الرسول في الجنة عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن الأمر الخامس قبل الاخير حتى لا اطيق بر الوالدين سبب لمرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه فاذا اردت ان ترافق نبيك والانبياء معه في الجنه اي في احلى درجه الجنه عليك ببر الوالدين جاء رجل إلى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله شهدت أن لا إلا الا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات على هذا كان مع النبيه والصديقين والشهداء يوم القيامة ثم نصب إسرائيل فقال ما لن يحب قواردك يعني مهما جئت بالأحمال الصالحة إذا كنت مقصرا في هذا الباب فالخطر محيط أما الباب مع أركان الإسلام يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأمر السادس والأخير بر الوالدين سبب لبر الأبناء وكذا العقوق سبب للعقوق فمن بر والدين بر أولاده وبره لك صلاحهم فبر الوالدين سبب لصلاح الضديجة كما قال ربنا عز وجل ووصي الإنسان بواليه إحسانا حملت أمه وعنا على وعنه وحمل وكصاره في عامين حتى إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال قال؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحا واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لما برع والديك وكان قدوة لأولاده دعا بهذا الدعاء وأصلني ذريتي إني تبت إليه وإني من المسلمين فجعل جواب أولئك الذين تقبلوا عنهم احسن أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعظ الصدق الذي كانوا يوعبه أما عكس ذلك خسار والذي قال للوالدين أكفر لكما أتعيداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثان الله وإليك كآمل إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا اساطير الأولين يحذي والدين أولئك الذين حق عليهم القول بأمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فالعقوق خساره جاء في الحديث لا يدخل الجنة عاق لا يدخل الجنة عاق فبر الوالدين سبب لبر الأبناء فالإحسان جزاء جزاءه الإحساء والاساءه جزاءه الاساءه ومن يعمل سوء نجزل وكما تبينه تدان. قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجذر من أن يؤجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعه تربحة قيل للحسن ما دعاء الوالدين للولد قال نجاته قيل فعلي قال استئصاله دعاء الوالد لولده مستجاب ونجاه ودعاء الوالد على ولده استئصال وهلاك كما تدينت ذا في صحيح التركيب والترنيم قال العزوز المحوشه قال مررت بحي من الاحياء وبجانب ذلك الحي مقبره والاثر صحيح يقول مررت بحي من الاحياء وبجانب ذلك الحي مقبره قال فلما كان بعد العصر انشق منها خبر من القبور فخرج منها رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان قال فنحق ثلاث نحقات تعرفون نهيق الحمير ثم انطبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل صوفا أو شعرا معروف الغزل معروف فقالت امرأة من الحي ترى تلك العجوز قلت نعم قالت تلك ام هذا قلت وما شأنه قالت كان يشرب الخمر وكانت أمه تقول له يا بني استقل له إلى متى تشرب هذه الخمرة فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق فرش قال قالت بعد العصر فهو ينشق عنه القرب بعد العصر كل يوم فينهى ثلاث نهار قاسم من عليه للقرب وقال الأسماعي رحمه الله خرجت أبحث عن عقل النفس فكنت امر بالأحياء من العرب حتى مرضت بحي فإذا أنا بشيخ كبير يعني رجل كبير في السن فإذا أنا بشيخ كبير في عنقه حبل طويل في الهاجرة والحبل الشديد يستقي بدلو لا تطيقها الإبل يعني هذا الرجل كأنه بعيد يسحب هذا الحبد الطويل من البئر وهذا الحبد دل كبير هذا الدل تعلق خلف من؟ خلف الإبن يعني دل كبير وخلف هذا الشيخ شابه بيده رشاء من قد ملوي رشاء من قد نلوي يضرب به ظهر هذا الشيخ قد شق ظهره فقلت أما تتقي الله بهذا الشيخ الكبير أما يكفيه من مد هذا الحبل في الحاجرة حتى تضربه بهذا الرشاء قالت كث انه مع هذا ابي قال فقلت لا جزاك الله خيرا عنك عن ابيك قال انه كان يفعل هذا بابي وكان عدوه يفعل ذلك بجزئي الجزاء فاذا اردت البر فبر والديك واذا فاتك اخذر له ما من التهاب من استقرار قال عليه الصلاة والسلام ان الرجل لترفع درجه في الجنه فيقول يا ربي ألا لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك لم تكن عند هذه الحسنات ولكن إذا مات ابن آدم قد عمله إلا من ثلاث صدقة جارية صدقة جارية يعني هو أجرها بنفسه في حياته لما بعد مماته ما ماته لما يموت يأتي الناس يقول من نخر له بئر نبني له مسجد الاخر انك تقدم في حياتك او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فالحرص على تنشئه ذريه على الصلاح والخير هو عمر ثاني وفتح باب الدعاء للانسان بعد ما مات ولد صالح يدعو له والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا بالنا والإخوان الذين تبقون بديم أفضل شيء يقدمه الإنسان أمواته ما هو الدعاء أفضل شيء أفضل من الصلاة أفضل من الحج الدعاء أفضل شيء ربي قل لي وليدي هل الدعاء قبيح ثم صلت أهل ود الأدب بن عمر قال في سفر وكان عنده خمار فلقيه عرب في طريق مكه فسأله فعرفه فنزل من على خماره ثم عطاه الخمار وكان لادس للإمامه فخنع إمامته وأنبسه لأحراب فقيل رحمك الله هؤلاء العراب يرضيهم الشيء يسير فقال إن أبا هذا كان مجدًا لعمار وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من ابر البر أن يسل الرجل أهل أجل أبيه بعد أن يوليه مقدس يبر لأنه كان مجدًا لأبي فالدعاء والبر والصدقه وغير ذلك إذا الانسان الإنسان الخصر أو فاته وهو صغير فليش في ذلك نسأل الله عز وجل أجعنا وياكم من الباردين والمفقين ومن السعداء في الدنيا والاخره فالدنيا إنما تستقيم بالطاعة وتحلو بالصلاح الأولاد لا ينفع منهم إلا من كان صالح. تقر به الأعيون لكن من دعاء عباد الله. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين ومن دعاء الأديان الأنبياء. هب لي من الذين وليه يردني وقال رب هب لي من الصالحين. قال إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين. لان يا ايها الذين امنوا ان من اموالكم واورادكم عدوا لكم فاحذروه فاذا نشاتهم على الدين والتقوى والمحبه والبر واجتهدت انت في البر واخذتهم لبر والديك نفعات في الدنيا وفي الآخر وقرت بهم عينك واسدت السعاده والهناء وسعه الرزق من حيث لا تحتسب نسال الله عز وجل يحفظنا واياكم بحفظك وان يوفقنا بتوفيقه ويدفع عنا الفتح ونحفظ أولادنا وذرياتنا ونوفقنا لكل ما يحب ويرضى ونذيننا علينا الأمن والأمام ونوفق أولاد أموننا لكل خير ونثقل موازينهم وننسيهم عنا خير الجزاء ونحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ونحفظ دماء المسلمين ونوفق الجميع بما يحب ويعضى يقول هل من بروا أن تجعل له ما خادم. يقول لخدمتهما خدمتهما ان احتاج الى ذلك نحن واعلم انك اذا قدمت المال لوالديك هديته وقبلاه منك المننه لهما في القبول احضر من مننه اعطائه مننه القبول اعظم من الاعطاء لاكن عليهما مهما عميت فالمنه لهما فإذا احتاج وجب عليك ذلك ان استطعت هل صوم يوم السبت جائز أم لا؟ في خلاف العلماء. جماهير العلم يرون الصوم جائز إلا إذا افرد فإذا افرد الصوم في السبت كره. أما إذا صين معه الجمعة أو صين معه الأحد لا يكره. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى عليه وسلم رأى إحدى زوجاتي صائمة يوم الجمعة. فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أصمت غدا قالت لا قال إذا فأصطر فالجمعة يكره إفراده بالصوم تطوعا والسدف كذلك أما دعسل معه غيره فجاءت عند جماهير أمر العلم هل على التمر زكاة وإذا كان عليه زكاة فكم نصابه نعم التمر عليه زكاة بالإشماع والتمر اما أن يسقى بالتكلفة أو يسقى بماء السماء وله نصاب ونصابه خمسة كم؟, كم كم لا ما أتكلم كم, كم نصاب التمر يعني عندك نخلتين في البيت هي زكاة وعندك مئتين نخلة ما الفر بين النخلتين والمئتين هذه نصاب نعم تمر زيادة نصابها كم ها ما بتكلم عن نص نص العشر ليت تم دور خمسة أو سبعة والبسو ستون صاعا هيكون مجموع ثلاثين صاع وإذا جعلنا الصاع كيلوين يكون مجموع ستينية كيلو يعني ليس في أقل من ستينية كيلو سكى الو... تجاوز التمر ستينية سبعينة وثمانية كيلو هنا فيه سكى كم نفرز منهم؟ ما يسقى فيه كم؟ ها؟ فيه الخمس وما يكون بمع السماء فيه ففيه إما الحشر أو نصف العشر يعني مثلا جعل عندك مثلا ألف كيلو كم منه فيه خمسين كيلو إذا كان يصفع وإلا مئة كيلو وهكذا الحساب يقول هذه النصيحة لشباب متزوجين لأن كثر الطلاق في هذا الزمان. نصيحة أعلى يطلقون وأن يحفظوا زوجاتهم وأن يتقل على الزوجات في أنفسهم. وفي زوجاتهم على الجميع أن يتعلموا حقوق الزوجية والامور الشرعية النبوية هذا الباب في توجيهات كثيرة في أحكام شرعية كثيرة الزوجة لها حق والزود له حق وإن شاء الله لنا محاضره قادمة عن حقوق الزوجية فظن الشيخ ما هو التوحيد التوحيد هو افراد الله بالعباده ان لا تصرف شيئا من العباده إلا لله وحده. قل ان صلاتي ونفسي وأحيائي وماتي لله رب العالمين شريك له وبذلك اؤمن هذا التوحيد حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فلا تصرف شيئا من العباده لغير الله لا تنذر لغير الله لا تسجد غير الله لا تدعو الا الله وان المساجد لله فلا تلوم على الله احدا قال عليه الصلاه والسلام اذا سالت واذا استعنت فاستعن بالله لا تستعين بالساحر او الكامل او المشعوذ لا تعلق قلبه بالله عز وجل قال عليه الصلاه من علق تميمه فقد اشرك من علق ودعه فلا ودع الله له لا تعلق قلبك الا بالله هذا التوحيد تدوم بحياتك مع ربك تعبده مخلصا له الدين تفرقه بالعباده كلنا لا تخاف الا الله عز وجل عباده لا تنزل الا الله لا تتوكل الا على الله كما ندعو في صلاتنا اياك نعبد واياك نستعين اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك هذا التوحيد من, من هو الخوارج وكيف اعرف صفاته الخوارج قوم شر لا يوجد احد شر منهم في الطوارئ قال عليه الصلاه والسلام قتلى تحت اذين السماء وخير قتيل ما قتل الخوارج فرقه نارقه تخرج على طائفة المسلمين تكفرهم وتستحل دماءهم ذكر عنهم النبي عليه الصلاه والسلام انهم كلاب اهل النار وذكر عنهم انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان سيوفهم مسؤوله عن المسلمين يفارقون جماعه المسلمين لا يدينون للائمه بالسند والطاعه يرون انهم هم الحق وهم الاسلام ويكفرون من ليس معهم يحسنون القيل كما قال الرسول، ويسيئون العمل يقرؤون القران لا يجاوز حناجرها يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه سفهاء الاحلام يعني عقول فيها طيش حدثاء الاسنان أعمارهم صغيرة ليس في علماء ولا راصحون إنما شبه يأتون لاحاديث وآيات أنزلت الكفاة في, في العلونا على المسلمين كما قال ابن عمر. وذلك جعل العلماء فيهم قل هل نبئكم بالأحسنين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسدون انهم يحسنون سلطة ذكر اوصافهم في الكتاب والسنة ذكر في السنة وبيّنها بيانا عظيما قال عليه الصلاة والسلام كلما ظهر قرن خطح كلما ظهر قرن خطح كلما ظهر قرن خطح حتى يخرج الدجال في عراضهم أي في وقال فإنهم لا يزولون يخرجون حتى يخرج الدجال والدجال سيكون أميرهم بقائدهم وكونوا كلاب اهل النار لأنهم في الدنيا يشوهون صوره الاسلام ويقتلون الناس فيتخذهم الاعداء وسيله لتشويه الاسلام والصبر عن سبيل الله خرجوا أول ما خرجوا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن خروجهم ليس بالخروج الظاهر قام رجل لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في حني وعطى المؤلفة مئة من الإبل فقام إليه رجل فقال أعدل يا محمد وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فغضب, فغضب عليه الصلاه والسلام ثم قال يخرج من ضئد اي هذا اي من مثل هذا ومثل قوله قوم يحفر احدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وتلاوته عند تلاوتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قد شبه يعترف على قسمه النبي عليه الصلاه والسلام همهم الدنيا هذا بالدين ثم خرجوا بقوه في زمن عثمان حتى قتلوه وكان قائدهم في ذلك عبد الله بن السبع وهم يخترقون من الأعداء يدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس لأنهم يستجرون من يأتيهم بالتكفير. ما في الحكار. ما تقول في هؤلاء؟ إذا قال هؤلاء كفّاء، وإذا عقرو فجّر فجّف الناس قبلوه لا يقتدرنه بالعلم. قالوا للسابع: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ابداوا بالطعن على علمتكم. يعني على الأمراء ليس هو خليف الكبير، إنما الأمراء. ابداوا بطعن على ائمتهم على أمرائكم واظلموا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الناس خرجوا على عثمان عثمان بحجه نصحه وعثمان امام خليفة راشد لا يطعن فيه الا خبيث سيئ لان الرسول عليه الصلاه والسلام له بالامان وشهد له بالهداية قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال عليكم بالأمين وأصحابه ويشير لعثمان عليكم بالأمين وأصحابه ويشير لعثمان رضي الله وعلا وقال هذا يوم إذن ومن اتبعه على الهدى وقال من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا وقتل إمام المصبر بالحق مقتيد إعزمه قتل إمام المصبر بالحق مقتيد لم يأتي على الناس زمان كان فيه المسلمون في سعه عيش ورخاء وأمن كما كان في زمن عثمان لا في زمن بكر ولا في زمن عمر الرخاء الحق حق المسلمين في زمن زمانها كان قل يوم يأتي إلا والمنادي ينادي يا أيها الناس قوموا إلى مالكم يا أيها الناس قوموا إلى حسبكم حتى كان الذهب يقسم بالفؤوس حتى كانت المرأة تخرج من من بيت المال على رأسها وفيه من كل ألوى تقول اللهم غيب غيب قال عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن الله مقمسك خميسا، فإذا ارادك المنافقون يكون فلا تخلع، خرج خرجوا لنصحه ستمئة شخص مع أن النصيحة بكم تكون شخص واحد أرادوا أن الناس بأن القامل الآن معرض مع المنكف وهو على الحق خليفه راشد إمام صحابي جليل لم يأتي لم تأتي فضيلته وكثرة ثناء وبشارة في الجنة فما جاءت لعثمان بل اجتمع فيه خصله لم تجتمع الأولين والاخرين إلى يوم الدين ما هي تحته ابنة نبي تحته ابنة نبي ما اجتمع في أحد العالمين أبداً بيع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الرضوان بيده قال هذه عن عثمان خرجوا عنهم على الخير لانهم طلاب دنيا قال رجل من الحسن البصري ما تخرج بالخوارج قال اصحاب دنيا قال كيف قلت ذلك وحده يخرج يخرج فلا هل حتى يغرس فيه وينقطع من أهلي وماله، فلا يرجع، يعني يخرج من فقال أرأيت السلطان؟ منعك الصلاة والصيام والذكاة والحج؟ يحاكم منع الناس؟ قال لا تحج ولا تصوم ولا تسلوه؟ قال لا، قال أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. الخوارج يخرجون في كل قط ولكن لا تكن له شوك إذا ظهروا يقطعون أما إذا كانوا سريين في أنفسهم يكبر فمذهب الخارج الخوارج يدثح وهم شوكة المسلمين أقصد شوكة مع الشوكة التي ظهور المسلمين لماذا هم كلام الله لأنهم يقتلون المسلمين وإذا روعت فتح والكفار يستغلونهم في تشويه الإسلام، ففي النار يقوم كذلك إذا ينبعون عن الكفار في نعوذ بالله من هذا، فالخوارج قوم شر ينبغي للناس أن يعرفوا الدقائق وهذا العلم العميق النبي صلى الله عليه وسلم بين صفاتهم ولم يكن قد خرجوا بين أحوالهم ليحذر الناس من عظيم شرهم ذكر أنهم قبائ صبائ أصحاب صلاة ولكن قال إن درتهم لأقتلن له لا تنظر بالعاطفه كيف تقتل هذا يحفظ قران كيف تقتله قال النبي سنو يشربون القرآن قال يشربون القرآن فتنة ولكن قال لأقتلن له الشبهات لا تقطع إلا بالحزن لا تتساهل معها لأن التساهل إضراء بالأمن تضحيه بالأوطان قال ابن عقيد لا يحسن أو لا يصلح في سياسه الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج لا يصلح هذا فالخوارج قوم شر وفساد إلى آخر الدهر فعلى الناس أن يحذروا أولادهم ويربوهم على السنة وعلى التمسك بغرض العلماء وعلى لزوم الجماعة لا يقول ومن لم يحكم بما عند الله اولئك هم الكافرون نعم قرروا على ذلك ولكن الذي قال هذا قال ومن لم يحكم بما عند الله اولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما عند الله اولئك اختلفت الاحكام باختلاف الاعتبارات قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون اليه انما هو كفر دون كفر وهي جنات ويتنام بالشبهات يقول حكامكم كفار طيب بعد ذلك الجنود يحسون الحاكم كفار بعدين الذين في عمرته وحجمه يعلنونه يحبونها كفار بعدين ما في حل لابد ان تفجرون انفسكم فيها ويقالوا اقرب طريقه لوصول الجنه اعمال الشهاديه في امتحان انتحار الانتحار ليس استشهاد ولكن يغلقونها هذا الدين يقول عمليات استشهادية يقتل نفسه في المسلمين ويفجل ابرياء يقول شهيد متى كان هذه الشهاده هذا سبيل الله شهاده المسلمين عزه وضو رايه المسلمون لا يخدمون في قتالهم لا يظلم الناس في الخلف لا يأتي الناس في جهاد المسلمين جهاد شرف عزه ما خدق المسلمون بلدا على غره وقتل الناس لا يعرضون عليهم الاسلام اذا قبلوا الاسلام بها اسم الإسلام عليه باقيا تجب طاعته ويحرم ويحرم الخروج عليه هذا بالإجماع في هذا الحديث من حديث علي قال يا رسول الله لا نسألو عن طاعتي من بر ولكن نسألك عمن فعل الشر فقال اتقوا الله واسمع واطيع وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم أسمع وطاع وطاعة ما حد وفاءه إلا نُعمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة أي فلا سمع ولا طاعة وقال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب منه فأخر معه فاسمع وأطيع هذا حديث رواه مسلم فالحديث في هذا الباب متوافر وهذا الباب مقفل من النبي عليه الصلاه والسلام في من أحاديث المتواتره الشيء الكثير بينه الرسول عليه السلام اثبت بيانه واوضح بيانه لم يكن المتلاعب ابدا ولكننا في هذا العصر عصر الخوارج الشباب غذونا افكار الخوارج من حيث لا يشعرون وتثار فيهم الفتن وتغرس فيهم الفتن وهم لا يشعرون ثم يجرؤون بالشبهات والفضائيات مفتوحه والدنيا تغني فمن لم يعرف الاحكام الشرعيه والضوابط المرئيه ويلزم غزو العلماء قد يزل لكثره الشهوات والشبهات قال عليك ان كقطع الليل مظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي, ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع أقوام منهم ديلهم بعرض من الدنيا قليل كالفتن ذكاة مظلمة من ثلث في الحق والباطل فالإنسان عليه يتعث ويحصل نفسه بالعلم والاكتفاف حول العلماء والأمراء لعلهم أن هل تجد صلاة الجمعة المسافر؟ الجمعة لا تجد إلا على مقيف في البلد هل تعريق الخرس على المريض يجوز؟ ما رايكم قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمه فقد اشرك ومن علق ولحه فلا ولح الله له الخرج ليس فيها شفاء واذا ملكه فويش يشرك يكون مثل عز دعاء الله هل المسيح الدجال حقيقه نعم المسيح الدجال حقيقه تواترت بي الاحاديث ولا ينكره الا طالب وهو موجود للامام محبوس جزيره من جزر البحر لا يعلم مكانه إلا الله هذه الحديث هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل وضياع وهل يوجد معجزهم هذا الصين لا يأجب لمعجود ذكرنا الله عز وجل في القرآن وإذا أبنى الله عز وجلهم من يخرجون, يخرجون من كل حدث من حبسهم ذو قرنين بالسد الذي بناه بالحديث فسد على وهم يحفرون كل يوم وعليه أناس قائلون قمراء لا يحفونها فاذا شاء الله أن يخرجوا لا يخرجوا إن شاء الله وهم كفار، ثم يأتون إليه في الصباح جذنه كما كان فيحفرون ويكملوا ثم يحفرون على الناس فينبعون على البحار فيشربونها لا يتركون شيئا ولا يأتون إلى شيء لا قتلون حتى يقولون في اخر امرهم قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء فيرمونا الشاب من السماء فترجع مخضبة بإتماء فتة له. وعيسى يكون في ذاك الوقت بعد التجار مباشرة يقول الله عز وجل الله لدوح الله إلى عيسى أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد من لا يستطيع أحد من القتالهم فحرز بإعبادي ربطور ثم يلجأ عيسى إلى الله ويلجأ المؤمنون فيرسل الله عليه نغر دودا تأخذهم خلف رقابهم ثم يموتون كلهم في ليلة واحدة حتى تمطن الارض منهم فيخرجون يخرج الناس فيجدونهم قد ملئوا الارض من زهنهم ورائحتهم فيلجا عيسى الله عز وجل فيرسل الله عز وجل طيرا تحملهم الى ما شاء الله الى البحر ثم يرسل الله عز وجل المطر الغزير حتى يترك الأرض كالزلق، كالمعاء، الصافيه فتُنبت الأرض هنالك خيرها وبركتها. حتى إن اللقحه من البقر أو من الغنم تكفي فئة من الناس، واللقحه من الإبل. تكفي القبيله من الناس حتى يستضل السبعه من الرجال تحت قحط الرمان من شده بركه الارض فيجد معدود لا يعلم مكانه الله عز وجل يدلنا على ان اهل الارض مهما اوتوا من تقنيات وعلم الفضائيات لا يستطيعون ان يكشفوا الا ما كشفه الله عز وجل لها ولا يحيطون بشيء من علمه ها. إلا بما شاء ما شاء الله أن يكتشفوه تشفوه وإلا فهم يهال وما أوتيذ من العلم إلا قليلا هم سيقردون في اخر الزمان والناس يوقفون من عصيين سبع سنين يوقفون عصيين من عصيين من نار سبع سنين ما حكم القول خير خير يطير هذا منتشر في الناس لا يجوز هل أنت لأن ليس عنده خير الخير عند من؟ عند الله عزيز وإن يريدك بخير فلا رأيك بخير يستسر الله بذر فلا كارش خير له الا هو ويريدك بخير فلا رأيك بخير تصيبه برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك لا ياتي بحسنات لا انت ولا يلقا السيئات لا انت ولا اله الا انت هكذا يقول المسلم اذا وقع في ذلك شيء الطيره الشر هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فما يعتقده الناس هذا من تزويد الشيطان بعض الناس يده عيني اذا تحركت قال سياتي ناس او نغزته يده قال ساصافح رجل غريب هذا كله من الشيطان واعتقادات قاسيه لأنه لا يعلم الغيب إلا الله أصدره قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يقول عدو من شخ نسفه ولكن هم مفقون هل الشح هنا هو البخل؟ لا الشح درجة أعلى من البخل الشح درجة أعلى من البخل وكله مجمو يقول نرى كثيرا من الناس لا يصل بعض بعضهم فما تمكنكم سلة الأرحام النبي سأمر الناس أن يتعلمون من انسابهم ما يصلون به أرحام تأمر قبيلتك فالقبيلة لا شك أنك بينك وبين النسب، وإن بعدك والنسب لا بد أن تصل ولو بعدك والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هذا صفات المتقين والألباب وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مصر ستفتحون مصر وذات ان يتهم رحيمان وصهران قال علماء الرحيم كون أم إسماعيل من مصر فأمر نبي عليه كم الرحم بيننا وبينهم بعيد فالرحم لا بد أن أوصل ولو ضعوا يقول هل ما نسع من تهني القتل هو دليل القرب فيها الساعه نعم كثة القتل نعم قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الكتب ويكثر الهرب أي القتل قال عليه الصلاة والسلام إن بينه لي الساعه القتل إن بينه لي القتل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بين ليساعة بي الهرش الهرج يا رسول الله قال يا رسول الله أكثر مما نقتل الآن إنما نقتل في العام الواحد أكثر من سبعين ألفا فليس لقتلكم القفاء ولكن تتقضوا بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل عمه وابن عمه وآخانه وهي رواية أباه وامه وعلى مدد الخوارج هل يوجد المرأة صيام شوار قبل قضاء رمضان؟ هل مسألة يا خلاف؟ أنا ان أن تبدأ في الخضاء الوقت وقت صامت والا لا صامت لهم في ولكن لو بدأت بالنفل قبل القضاء جاء أو لا؟ مسألة يا خلاف الجمهور على الدواء هل تغطي المرأة كفيها وإجليها في الصلاة؟ الكفله اما الرجل ما يجب ان تغطى قال على عليه الصلاه والسلام لا بأس يعني الدرق اذا كان فيه عسابغا يغطي ظهور القدمين لا لابد ان تغطى في الصلاة من تضع شيء على رجلها او الثوب نازل في الارض يضحط كفل اما الكف لا يجب مدارك الا ذكاة في حضرة رجال هذا مرأة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ صدر الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعةتين. هذا حديث حسن. السؤال: هل من قرأ صدر الكهف بعد صلاة الجمعة وقبل صلاة المغرب؟ يدرك رأي الحديث نعم. قرأ صدر الكهف من قرأ صدر الكهف ليوم الجمعة أو يوم الجمعة. يعني من بعد غروب يوم الخميس وقت وققرأ صدر الكهف إلى غروب. شمسي ليلة السبت يعني غروب اليوم يعني من غروب يوم الخميس إلى كم ساعة؟ أربعة وعشرين. هذا التخطيط السؤال. يقول أنا مستوطن هذه المنطقة وقد أذن علي صلاه المغرب والشام ولم أصليها. في العين وعند وصولي إلى البيت اصليها إذا وصلت بيتك تصلي الصلاة كاملة ولو كنت أدركتها وهي في حار قصر وسفر كنت في عمام وقت صلاة الظهر ثم وصلت هنا مع اذان عصر عليك الظهر وعليك العصر كم صليت الظهر أربع العصر أربع إذا وصلت بيتك انقطع حب السفر كما انك لو ادنى عليك ظه هنا وخرجت الى هنا هذه الصلاه في البيت نوجد عليك اربعه لما تصلي هنا تصلي في البيت يسأل عن برنامج لا عرفه يقول أنا أصلي في البيت وتخلف عن صلاة الجماعة تكاثر حكم صلاتي في هذه الحالة نسأل الله عزيزين مننا علينا وعليك بالمحافظة على صلاة الجماعة فصلاة الجماعة في عظيم جدا بل من جثة الأجر قال عليه السلام إن ربك لا ليعجب من الصلاة في الجماعة أي في الجماعة فصلاة الجماعة ينبغي الانسان أن يحرص عليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد في تركها، ويتوعد من يتركها بحرق بيته بالنار عليه، وكان الصحابة يرون أن من يتخلّف عن الجماعة منافق معلوم النفاق، وقد شرع الله عزوجل المساجد على الرجع، لأن يحرص عليها، لا نقول صلاة تباطئة، ولكن فرضت في أجل كبير وكثير فعليك يا أخي المسلم أن تجتهد وأن تجمد نفسك وأن تسعى في الصلاه في الجماعة ولا تفرق فجدها لذة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يصلي الفجر في جماعة قرر في ثمة الله أي في عهدي وأماني فكيف بباقي الصلوات يقول إذا لم أصلي صلاة الفجر في الجماعة هل يجوز تاخيرها الى منتصف الليل يجوز تاخيرها الى نصف الليل ولكن كلما قدمت عن نصف الليل افضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء لا شك ولكن اخر وقت العشاء الصحيح انه نصف الليل فلا تؤخرها الى اخر الوقت يقول هل يجوز طلب الدعام الاشخاص الذين نضربهم به مصطلح. ولا لينا في التوكل الأصل انت لا يسأل أحد ولا بين بيني بينك أخوة وحبة. من أقل واجبات المحبه والأخوة أني أدعو غير دعو ما تسألني هذا الأصل ونساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعه عن أصحابي بأن لا يسأل الناس شيئا حتى إن أحدا يكون على بعيده فيسكت منه الصوت وأخاه بجنبه لا يقل لصاحبنا وابن الصوت إنما ينيخ بعيره ثم يأخذ الصوت ثم يستطع أخذ البيعة قال من من يبايعه على أن لا يسأل ناصيئا وله الجنة فبايعه فكان ليس أن ينحد وذلك قال بعض العلماء الزهري يقول كانوا يكرهون أن يقول رجل صاحبه استغفروا الجواز أجيب ولكن الاولات في السؤال الاولات في السؤال تمام صح اخر سؤال او قبلها يقول فضله الجثه احد من الناس يقسمون بالشر وهم يقصدون به الطلاق ما يحسن حتى القسم بالطلاق ما يصح يترك هذا الامام يقول هل من نصيحة توجيونا لأصحاب المزارع والبيوت البيوت لأنه عندهم نخيل و كونها لا إذا كونا شر نحن نظن بالناس خيرا يزكونها يزكونا و الزكاة خير لا شك أن الزكاة ركن أركان الإسلام الاسلام فريضة من فرائض العظام على الإنسان أن يتقل عز الزوجات في دينه وان يقدم لأن المال شر المال شر و إذا زكى ماله كفى نفسه شر هذا المال لأن الله عز وجل يقول ولا تحسب الذين يدخلون بمعاتهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون وبخلوا به يوم قيامة على المال إذا لم يزكى أصبح شطرا على صاحبه وهو في القبر وبعد الممات الانسان الإنسان الله لأز وجل ثم الزكاة نماء وبركة وطه وطهارة خذ من عموالي صدقه تطهرؤهم وتزكيهم بها صحة البدن صحة المال غناء قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة مما ما نقصت من مما الصدقة لا تنقص المال إنما تنميه وتبارك فيه والإنسان إذا ادى زكاة ماله طيبة بها نفسه جاء في الحديث أن له الجنة نسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم من كل خير ونجنبنا كل شر ونعيننا على العلم النافع والعمل الصالح والمعذر على التطوير عليكم والشكر وإذيانا بعد شكر الله عز وجل لكم أيها الأقافة على الجلسكم وصبركم أسأل الله عز وجل أن يفعلوا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونسأل سبحانه أن يوفقنا لكل حيث وأن يجنبنا كل شر وأشكر الأخوات وجميع الاخوه حريصين على اقامه هذه الدروس اسال الله لك اي ولكم العلم النافع الصالح وجزاكم الله خيرا